biz Əuzubillahi minash Awamankanamaytang faa iinon huwa work الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز المفور الذي خلق سمع سماوات ما ترى في خلق الرحمن من تفاوته فرجع البصر هل ترى من فتور ثم رجع البصر كروتين ينقلب عليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد يينا السماء الدنيا بمصابيحا وجعلناها رتوما للسياطين وعبدنا لهم عذاب الصعير وذي الذين كفروا بربهم ذاب جهنم وبس المسير إذا ألقوا فيها سمعوا لها سيقا وهي تفور تكاد تميز من فيها فَوْجٌ شَاعَ لَهُم خَسَنَتُهَا شَاعَتْ لَهُم خَسَنَتُهَا آدَمُ يَتِيكُمْ نَذِيرٌ قَادُوا نذير قَدِ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا بَكُلْنَا مَا لَنَسَ اللهُ مِن سَيِّئٍ إِنْ إلا آنْتُمْ إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمعون كلما كنا في أسحاب السعير فعدرفوا بدم بهم بصوقا لأسحاب السعير إن الذين يحصون ربهم بالغيب لهم مغفرة وعجر كبير وَاشْرُكُوا كَوْنَكُمْ مَشْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَظِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُونًا فَسُوسُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُنُورُ مِرْصَدِي من وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَمِنْتُمْ فِي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 ويقبد ما ينسكون إلا الرحمن إنه بكل سيء بصير آمن هذا الذي هو جنب لكم ينسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في ظروف شَغَوْبًا إِنْ أَمْسَكَ رَسْغًا بَل لَّتُفِيءُهُ يُنصُر أَفَمَن يَمْشِي مَكْبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْذَى أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا أَمَّن أم يَمْشِي سَوِيًّا على سراط قلوا الذي أغساكم نجعل لكم سمع والغصار والأفيدة قليلا ما تشكرون قلوا الذي يدرأكم في الأرض وإلي تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما الإلم إنضاء ولما أرعى سلفتاسي أتوجه الذين كفروا وكيلات الذي كنتم بيت الجوان قل أرعيتم إن أهلكني الله ومن مع رحمنا فمن يشير الكافرين من عذاب عظيم قل هو الرحمن وآمنا بيه وعليه فَسَتَعْلَمُونَ بَنْ وَفِي ظُلَالٍ مُبِينٍ قُلْ عَرُعَيْتُمْ إِنْ أَسْبَحَ مَا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَا إِمَّعِينَ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 بسم الله يوحت بن Olaqad antyyna Dawud wa Suleyman وقال الحمد لله الذي فضلنا Oh, what? Wan tan phong ho dong coi Fəlmədəl xoay, rədəi no <laughs> a uh -oh. O zul billahi لا <تصفيق> o لا يحيى Quantam faun ol nam boy the gəl to